وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها أما الذي أقسم به منها إقساما خاصا فهو الطور والكتاب المصطور والسقف المرفوع والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى وقد أقسم الله تعالى بالطور في قوله والتين والزيتون وطور سينين والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم وقد أكثر الله من الإقسام به في كتابه كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين وقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم وقيل هو كتاب الأعمال وقيل غير ذلك والسقف المرفوع هو السماء وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة كقوله تعالى والسماء ذات الحبك وقوله تعالى والسماء ذات البروج وقوله تعالى والسماء وما بناها والرق بفتح الراء كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها وقيل هو الجلد المرقق ليكتب فيه وقوله منشور أي مبسوط ومنه قوله تعالى كتابا يلقاه منشورا وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره والبيت المعمور هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضراح بضم الضاد وقيل فيه معمور لكثرة ما يغشاه من الملائكة المتعبدين فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه بعدها وقوله والبحر المسجور فيه وجهان من التفسير للعلماء أحدهما أن المسجور هو الموقد نارا قالوا وسيضطرم البحر يوم القيامة نارا ومن هذا المعنى قوله تعالى ثم في النار يسجرون والوجه الثاني هو أن المسجور بمعنى المملوء لأنه مملوء ماء ومن إطلاق المسجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة في معلقته فتوسط عرض السري وصدع مسجورة متجاورا قلامها فقوله مسجورة أي عينا مملوءة ماء وقول النمر بن تولب العكلي إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما. وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما ايضا في قوله وإذا البحار سجرت وأما الآية العامة التي أقسم الله فيها بما يشمل جميع هذه الأقسام وغيرها فهي قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لأن الإقسام في هذه الآية عام في كل شيء وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن عذاب ربك لواقع قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الذاليات وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الدعو في لغة العرب الدفع بقوة وعنف ومنه قوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم اي يدفعه عن حقه بقوة وعنف وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين أحدهما أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة والثاني أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخا وتقريعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات اخرى أما الأخير منهما وهو كونهم يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله جل وعلا في السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقوله في سبأ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وقوله تعالى في المرسلات انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إلى غير ذلك من الآيات وأما الأول منهما وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة فقد ذكره الله جل وعلا في آيات من كتابه كقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار والعتل في لغة العرب الجر بعمف وقوة ومنه قول الفرزدق ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتلوا وقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تجمع الزبانية بين ناصية الواحد منهم أي مقدم شعر رأسه وقدمه ثم تدفعه في النار بقوة وشدة وقد بين الله جل وعلا أنهم أيضا يسحبون في النار على وجوههم في آيات من كتابه كقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وقوله تعالى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 أيها المستمعون الكرام، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، ونحن بأمل أن نلقاكم إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.